بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فكان اللقاء السابق في أبواب السواك ما يتعلق بالسواك الذي هو من سنن الفطرة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وفي سنن أبي داود هنا عندنا أنها أنه أحد الخصال, أحد الخصال الـ الـ التي هي من خصال الفطرة عشر من الفطرة قالت رضي الله عنها أو يعني عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أظن هذا ما قرأنا نعم فهذا الحديث سأتكلم فيه مبتدئا بنهايته كما كما سابين بعد قليل إن شاء الله بخاتمته نقرأ كلام الشيخ رحمه الله الإمام الخطابي في شرحه معالم السنم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم بارك في علم شيخنا وعمله, وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا اللهم آمين قال الإمام المصنف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 وقص الاظفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني رست جاء بالماء قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وفي رواية عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة ورس شاق وذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان قال ولانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء قوله صلى الله عليه وسلم يعني هذه روايات متعددة للحديث الواحد الذي رواه الإمام أبو داود السجستاني في هذا الكتاب في كتابه السنن وهو أيضا مما رواه الشيخان أيضا في صحيحهما أخرجه مسلم ليس البخاري لم يقرجه لم يقرجه الإمام البخاري رحمه الله وإنما أخرجه مسلم تفرد به مسلم وكذلك الترمذي الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله أحد أصحاب الكتب السته أحد مؤلفي الكتب السته مثل سنة داود وايضا ابن ماجه كذلك أحد الكتب أحد مؤلفي الكتب السنه أخرجه في سننه فأخرجه مسلم والترمذي والنسائي كذلك النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أيضا أخرجه كذلك يعني أصحاب السنن الأربعة ومسلم أصحاب السنن الأربعة أخرجوا ومسلم رحمه الله في صحيحه والترمذي رحمه الله على عادته لما يروي الحديث يقول يذكر درجته فقال في هذا الحديث قال هذا حديث حسن وقد اختلف فيه يعني في وقفه أو رفعه في كلام طويل أريض في مسألة هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول طلق بن حبيب لكن المهم أن أن المقصود من ايراد أبي داود رحمه الله في هذا الحديث في هذا الباب هو لأنه لأنه عليه بقول باب السواك من الفطرة باب السواك من الفطرة يريد أن يستدل بهذا الحديث رحمه الله على أن السواك أحد خصال الفطرة على أن السواك أحد خصال الفطرة فأتى بهذا الحديث ومجموعة الروايات الروايات المتعددة للحديث الواحد مهمة يفيد فائدة عظيمة لأن الروايات المتعددة للحديث الواحد الروايات المتعددة يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها ما في بعض الاخر ما في البعض الآخر من إشكال أو نقص ويكمل بعضها بعض كذلك مثل ما سمعتم الآن في بعض في الرواية الرواية التي صدر بها أبو داود كتابه الراوي مصعب بن شعيب يقول نسيت العشرة جاء بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله رواية أخرى ذكر فيها إيش ذكر فيها المضمرة يعني الشيء الذي قال أن شك فيه مصعب بن شعيبة مصعب بن شعيبة شك فيه أو قال نسي نسي ذكر هذا هذه الخصلة ليؤيد ما ورد في رواية الباب في رواية التي ذكرها في صدر الباب وهي رواية حديث عائشة رضي الله عنها الآن يعني على طريقته على ما تعودنا أنه يأتي الإمام الصدقاء رحمه الله إلى الباب فيشرح منه حديثا واحدا أو حديثين حسب ما يظهر له وحسب ما يؤدي إليه اجتهاده يعني ما يتعرض لجميع حديث الباب وإنما يذكر منها حديثا فيشرحه فيدل بما ذكر, بما ذكر في شرح هذا الحديث على ما لم يذكر من بقية الأحاديث فالآن يشرح هذا الحديث بقوله قال قوله نعم صلى الله عليه وسلم قال أبو سليمان رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقوله سبحانه فبهداه مقتده وأول من أمر بها إبراهيم صلوات الله عليه وذلك قوله تعالى وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابن عباس أمره بعشر خصال ثم عددهن فلما فعلهن قال إني جاعلك للناس إماما أي, ليق أي ليقتدى بك ويستن بسنتك وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصا وبيان ذلك في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ويقال إنها كانت عليه فرضا وهن لنا سنة وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كرها لنا أن قصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة ويقال عف الشعر والنبات إذا وفى وقد عفوته وأعفيته لغتان قال تعالى حتى عفوا أي أكثر وأما غسل البراجم فمعناه تنظيف المواضع التي تتشنج ويجتمع فيها الوسخ وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع والرواجب ما بين البراجم وواحده البراجم برجمة وأما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين استدل به على أنه مسلم يعني على بالختان على أنه مسلم نعم وحكي عن أبي العباس بن شريح أنه كان يقول لا سريج, سريج هذا خطأ في في مشهور سأتكلم عنه الآن سريج من مشاهير من أئمة الشافعة سريج بالجيم نعم وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه كان يقول لا خلاف أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان فرض لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته انظر الاستدلال وهذا رجل يعني ممكن نقول من عباقره المناظره والجدل ساتكلم عنه بعد قليل شوف استدلاله على على, على ايش على ان ال الختان واجب استدل بماذا قال بانها ان ستر العوره ليس واجبا في الشريعه واجبا لا مواجب ستر العوره واجب لا شك في ذلك ستر العورة واجب لا يشك في ذلك أحد طيب ال ال ال ال ال الختان لولا أن الختان في, في محل العوره ولا لا الختان من العوره طبعا عمل كل ختان في العورة ما, ما له علاقة بشيء آخر. فكون أننا نقول وهو هذا عند عند في مذهب الشافعي الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولان بوجوب الختان على الرجال. يقول يقولان الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله بأن الختان واجب على الرجال والشافعي حتى النساء يوجبه على النساء كذلك على ما هو المشهور. لكن عند الإمام أحمد على ما رجحه الإمام ابن قدامة في المغني على أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء أو مكرمه في حق النساء هذا الذي رجحه الإمام ابن قدامة في كتابه الشهير المغني وعند الإمام أبي حنيفة ومالك أنها سنة المهيئة على الختاة المقصود أن أبا العباس ابن الشرين استدل على وجوبه بماذا قال إن ان السترة العورة واجب ولا لا واجب طيب والخطان لو لم يكن واجبا يقول الخطان لو لأن الخطان فرض واجب لم يجز هناك حق حر هدكو حرمة المختون لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته لولا لأن واجب ما كان ما ما كان يسمح الشرع بأننا بأن ينظر إلى عورة المختوم لأنه لأنه لا يمكن الخطان إلا بإيش بالنظر الى العورة ومباشرتها يشتق يشتق كل عمله الخاتن فيش في العوره فينظر اليها ما يستطيع انه ان يستطيع. ان ان ان يقوم بالختان وهو مغمض ها يغمض عينه يستطيع بعدين يدفع هذا يذهب العضو كله يروح بعده فما فلا بد ان ينظر طبعا لابد بدون نظر ما يستطيع ان يختم فكون يجوز له النظر في هذه الحالة إلى أمر لا يجوز له في غيرها. قال هذا دليل على وجوب هذا هذا العمل. أهو الختام دليل على وجوب هذا العمل. وهذا هو هذا, هو هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله ولذلك هو يستدل أو يقوي أو أو ويوجه ما ذهب إليه الإمام الشافعي الذي ينتمه هو إلى مذهبه. وكذلك هذا مذهب الإمام أحمد إن أنه واجب. ونقل ابن قدام رحمه الله عن ابن عباس تشديده في ذلك حتى قال أن المختون أن غير المختون إذا لم يختن لا صلاة له ولا حج نقل عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذلك تشديده في هذا يعني ليست المسألة هينا الذي لا يختن يتهاون في هذا قال يقول نقل ابن قدام رحمه الله في في كتاب المغني عن ابن عباس رضي الله عنه قوله لا صلاة له ولا حج له هاي مشكلة كبيرة هذه فلا بد من فهذا يدل على وجوب الختان للرجال وجوبا يعني مؤكدا قويا ولكن عند كنه غيره من المذاهب عند أبي حنيفة ومالك سنة فانظر إلى استدلال أبي العباس ابن شري... سريج هذا خطأ في الكتاب في الكاتبين ابن شريح هذا خطأ لا ما العلاقة ابن شريح ابو العباس ابن شريح ابن سريج بالجيم وهذا كما قال ترجم له ابو اسحاق الشيرازي في كتاب طبقات الفقهاء ابو اسحاق الشرازي علي بن عمر في كتاب طبقات الفقهاء الذي ترجم فيه لفقاه المذاهب الخمسة ما هي؟ المذاهب المذهب الحنفي والمذهب المالكي فقهاء المذهب الحنفي الى عصر يعني ما هو على طول الى الى الى ما العصر الذي نكفي لانه كان توفي اظن في سنة 476 ابو اسحاق الشيرازي ترجم لهذا ترجم لفقهاء المذاهب الخمسة وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري المذهب الخامس الظاهري المنتسب الى داوود الظاهر، فقال في ترجمة هذا الإمام في ترجمة أبي العباس بن شريج إنه أحد عظماء الشافعين، أحد عظماء الشافعين الشافعيين هكذا، وأئمة المسلمين، أحد عظماء الشافعين وأئمة المسلمين صاحب التصانيف ذكروا أن له سرد له أربعة أربعة مئة مصنف ذكروا له 400 مصنف وقال إنه علم الناس الجدل والمناظرة علم الناس يعني تعلموا الجدل والمناظرة ويقدمونه على كل أصحاب الشافعي الشافعية يقدمونه على جميع أصحاب الإمام الشافعي حتى المزني يقدمونه على المزني المعروف الإمام المزني رحمه الله من, من, من أصحاب الشافعي المشاهير لكن أنهم يقدمون هذا على تأخره عنه يقدمنه على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني كما قال وكان مشهورا بالمناقشة والقوة قوة العارضة في المناورة والجدل يقول قالوا علم الناس المناظرة يعني كيف تكون المناورة يقول أنه يقال في ترجمته أنه ناظرة يعني جرت بينه وبين أبي بكر محمد بن داود مناظرة فقال له أثناء المناظرة أبو بكر قال له آه آه اجعلني ابتلع ريقي او عبارة نحو ذلك يعني اسمح لي ان ابتلع ريقي كما كما كأنه يقول نشفت ريقي ماني قادر اصبر علي شوية قام قل له ابلعتك ماء دجلة عندك ماء دجلة هو بغدادي هو ابو العباس ابن سريج احمد ابن عمر ابن سريج البغدادي الشافعي القاضي هذا اسمه ابو, أبو العباس احمد ابن عمر ابن سريج البغدادي الشعبي، فخليني أبو الريقي قال دعني أبو الريقي قال له عندك دجل أمامك اشرب كما خذ راحتك يعني، فق له في موضع آخر من المناورة أمهلني ساعة أبو بكر ابن محمد انتظر عليها ساعة بس خلي شوي ساعة، قال أمهلتُك من ساعة إلى قيام الساعة أمهلتُك من ساعة يعني خذ راحتك ما في مشكلة إذا تبع لي مقيام الساعة أنا ما عندي مشكلة انتظر. المشكلة عندك وليست عندي ف كان قويا في المناظرة رحمه الله وناظر عن مذهب الشافعي واستمعتم الآن استدلاله على وجوب الختان بهذا الاستدلال الذي سمعتموه في مسألة الختان على استدلال على وجوب الختان استدل له على استدل على وجوب الختان بهذا الاستدلال الذي قراه الذي نقله عنه الشارح الإمام الخطابي رحمه الله و ففأبو العباس ابن شريج أبو العباس ابن سريج الذي قال عنه أبو أبو إسحاق استراجي بأنه أحد عظماء الشافعين وأمة المسلمين ولقب بشيخ الإسلام وتوفي سنة ثلاثمائة وست من الهجرة في بغداد ولد فيها وتوفية فيها ولذلك هو بغدادي وله مصنفات كثيرة أربعمائة مصنف لكن قالوا مع الأسف ضاع أكثرها أكثرها ضاع ما, ما بقي إلا القليل لكنه من مشاهير أئمة الشافعية كما سمعتم وأنهم يقدمونه على كل أصحاب الشافعي حتى على المزني نعم قال رحمه الله وأما انتضاح الماء أرس إن جاء ريقي قال أبلعني ريقي الأبو داود في المناظرة قال له ابلعني ريقي خليني ابلع ريقي شويه بس علي آآ يعني آآ تمهل علي قليله حتخليني ابتلع ريقي قال له عندك دجله ابتلع دجله امامك خذ راحتك ابتلع اشبر دجله كله اذا ما في مشكله عندي انا خليني ابلع ريقي ريقي قال له فقال أمامك ابتلع دجلة. دجلة شو قدامك لأنه في بغداد ونهر دجله في بغداد أليس كذلك نعم نهر دجلة بكسر الدال نعم قال رحمه الله دجلة من الدخل بعدين في الدجل يقول الدجل دجلة دجلة نهر دجلة ايه وأما انتضاح الماء الاستنجاء وأصله من النضح وهو الماء القليل وانتقاص الماء الاستنجاء به أيضا انتضاح وانتقاص كلها لفظاني مقصود بها الاستنجاء انتقاص الماء المقصود باستنجاء قال قالوا في تعليل إطلاق انتقاص الماء كما ورد في الحديث حديث عائشة رضي الله عنه التعبير عن عن الاستنجاب والاستنقاص انتقاص انتقاص الماء لأنه لأن الماء قالوا يقطع البول ويُرده هكذا في التعليم يعني إذا غتَسَ إذا إذا استنجاب الماء فإن الماء يقطع البول ويرده يعني يقطع خروجه أو يطهره وينظفه، فهذا معنى انتقاص الماء اللي يحصل بالاستنجاء. ها نعم. قال رحمه الله، وقد يستدل بهذا الحديث من يرى لمضمضة والاستنشاق غير واجبين في شيء من الطهارات ويراهما سنة، كان ضائرهما المذكورة معهما. يعني نضاء هذه هذه مجموعة قصال في هذا الحديث ليست في درجة واحدة في الحكم، ليست درجتها واحدة في الحكم. بعضها سنن وبعضها واجب كما سمعتم الواجب مثل ماذا مثل الختان الختان الآن قبل قليل سمعنا بأنه واجب الألو على الاقل عند بعض أهل العلم عند بعض أئمة المذاهب عند بعض أئمة المذاهب مثل من مثل الشافعي ومثل أحمد رحمه الله مثل غيرهما ها؟ ومثل غيرهما فهذه خصال سيقة في سياق واحد لكنها ليست على درجة واحدة في الحكم فبعضها واجب عند مثل الختان هذا وبعضها سنة مثل المضمضة والاستشاق من سنة الوضوء ليست واجبة الراجح على الأقل في بعض المذاهب عند الإمام أحمد وعند غيره أنها وعند أكثر الفقهاء أنها من السنن عند أنها من السنة، لكنها مسוקة سيقت في سياق واحد مع بعض الواجبات. فيقول القتَّاب رحمه الله، وقد يستدل بهذا الحديث نعم من يرى، وقد يستدل بهذا الحديث من يرى المضمضة والاستنشاق غير واجبين في شيء من الطهارات، ويراهما سنة كان ضائريهما المذكورة معهما. إلا أنه قد يجوز أن يفرق بين القرائن التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها يعني يكونها سيقة كلها في سياق واحد ليس بشرط أن تكون لها الحكم أن يكون لها نفس الحكم يعني سيقة في سياق عشر خصال ليس, ليس بشرط أنها مدأ سيقة في سياق واحد أن حكمها كل واحد بعضها لا يختلف الحكم بعضها حكمه يختلف حتى وإن سيقة مساقا واحدا او في سياق واحد لأنه يقول لأنه يجوز أن يقرن بين القرائن التي يجمعها نظر واحد سياق كما عندنا هنا في هذا الحديث سياق واحد ذكرت في كأن حبات عقد واحد لكنها مختلفة في الحكم لأنه يجوز أن يقوم على بعض هذه الخصال التي يجمعها نظر واحد سياق واحد يجوز أن يقوم عليها دليل على البعض يعني على البعض فيحكم له, فيحكم له بخلاف حكم صاحباتها يعني كونها, كونها ثيقة مساقا واحدا ليس بالضرورة لا يلزم منه أن تكون لها حكم واحد أن يكون حكمها واحدة بل يجوز أن تساق مساقا واحدا ويبقى أن ينفرد كل بعضها بدليل يخصها دون الخصال الأخرى فتكون هذه سنن وهذا واجب مثل الختان واجب ومثل المضمضة والاستنشاق سنة وهو كأنه يميل إلى أنها واجبة حسب ما يفهم من كلامه لكن المقصود هو يريد أن يقول أن الخصال العشر هذه ثقة مساق واحد لكن لا ليس ذلك بشرط أو ليس ذلك, ليس ذلك دالا على أنها على أن لها حكم واحد على أن لها حكما واحدا بل يجوز أن يفترق بعضه عن بعض بحكم يختلف مختلف عن حكم البعض الآخر بدليل يخصها كما سمعنا في مسألة القتال على سبيل المثال نعم قال رحمه الله وقد روي أنه كره من الشات سبعا يعني أنه صلى الله عليه وسلم روي يعني عن عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه كره من الشات سبعا الدم والمرارة والحياة والغدة والذكر والأنثيين والمسانة والمثانه طيب أنتهى هذا هذا بعد ذلك بعد ذلك أنتهى هذا الرواية الرواية عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره من الشاة سبعة كره أكلها يعني كره أكل سبع أعضاء او سبع أجزاء من الشاه كره صلى الله عليه وسلم أكلها كما سيأتي في الحديث الذي ستكلم عنه الآن نعم. قال رحمه الله والدم حرام بالاجماع وعامه المذكورات معه مكروهة غير محرمه يعني بيستدل على ما بيؤكد كلامه السابق بيقول خذ مثال خذ مثالا آخر على أنه ليس بشرط أنه إذا سيقت خصال متعددة مساقا واحدا أن يكون لها حكم واحد ليس بشرط يقول مثلا جاب مثال آخر وإن كان ليس في موضوع الباب موضوع الباب هنا في السواك أن السواك من الفطرة لكن هو يريد أن يستدل يوجد او يذكر دليلا يستدل به على ما قاله بأنه بأن المضمضة والاستنشاق وإن كانت مسوقة في مساق واحد هي وغيرها لكن لها حكم مختلف عن الخصال الأخرى أنها ولو أنها في سياق واحد. الدليل الآخر على على هذا قال بأنه ذكر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كره من الشيات سبعا يقول الدم والمرأة يقول الدم حرام بالإجماع الدم حرام بالإجماع لا يجوز الدم المسفوح لا يجوز أكله ولا يجوز شربه حرام بإجماع الأمة بإجماع علماء الأمة بإجماع علماء الإسلام. لكنه مسوق مذكور في ايش في في الأ الأخرى ليست حرام ليست حراما وإنما كرهها فقط لم تبلغ درجة الحرام إنما الحرام لم ترج لم تبلغ درجة الحرمة وإنما هي مكروهة فقط في سياق واحد ذكرت لكنها ذكرت في سياق واحد مع الدم مع الدم الذي هو حرام بإجماع الأمة الذي هو حرام بإجماع الأمة طيب. هذا هذا هو ذكره استطرادا او للتدليل على ما سبق أن قدمه بأنه ليس بشرط أن تكون ال الأخصال في سياق واحد أن يكون لها حكم واحد هذا ذليل آخر ذكر لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف فقد رواه عبد الرزاق رحمه الله عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في مصنفه المشهور صنف عبد الرزاق. رأوه عبد الرزاق، ورأوه أيضا الإمام الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد المتوفى سنة 360 من أئمة الحفاظ المشاهير صاحب المعاجم الثلاثة: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير. الإمام الطبراني لم يقال رواه الطبراني إذا ما إذا ما حدد فإنه ينصرف إلى الكبير، معجم الكبير كتاب كبير على اسمه في مجلادات كثيرة. يزيد على خمسة وعشرين مجلد أو قريب ثلاثين كتاب كبير جدا مرتب على على أسماء الصحابة وعنده كتاب الأوسط وكذلك كتاب الصغير على أسماء شيوخه المهم أن الإمام الطبراني أبو القاسم وهو أبو القاسم سليمان بن أحمد رحمه الله أخرجه كذلك في معجمه الكبير والبيهقي الإمام البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب وتلميذ الحاكم أبي عبد الله تلميذ الحاكم أبي عبد الله أن يسابوا لي صاحب, صاحب المستدرك على الصحيحين البيهقي رواه أيضا في السن الكبرى لكنه نص على أنه مرسل لأن الحديث هو عن مجاهد رواه عن مجاهد ابن جبر تلميذ من ابن عباس بالإثناد إلى مجاهد ابن جبر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعا الدم والمرار ها؟ أو المرار بالكسر والذكر والأنثيين والحياة الفرج يعني بالنسبة للشاة والغدة والمثانه قال وكان أعجب الشاة إليه مقدمها هذا نص الحديث الذي أخرجوه الذي أخرج أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في سننه الكبرى لكن البيهقي رحمه الله قال بأنه مرسل الحديث مرسل يعني منقطع لأن مجاهد هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي الحديث قال عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون فيه صحابي لابد أن يكون فيه صحابي قال ووصله بعضهم عن ابن عباس ولا يصح يعني بعضهم حاول أو ذكر أنه أن الإسناد هو مجاهد عن ابن عباس يقول حتى يصير الحديث صحيح يعني متصل لأن إذا فقد شرط الاتصال، فقد شرط من شروط الصحة فانتقل إلى قسم الضعيف انتقل إلى قسم الضعيف فقال إن, إن, أن من وصله فقال مجاهد عن ابن عباس لا يصح هذا الوصل لا يصح الصحيح فيه هو هذا الوقف الوقف على مجاهد الصحيح فيه على هذا أنه مرسل والمرسل من أنواعه من أرسال الضعيف في لينقطاعه منقطع بين مجاهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أنواع الضعيف. فالبيهقي رحمه الله عندما ذكر الحديث قال بين هذا بين بأنه مرسل أو لا يصح ولا يصح وصله إذا أردت إذا أن تصل الحديث. حتى يزول هذا الانقطاع فتقول مجاهن عباس هذا يعني ابن عباس رضي الله عنهما حتى يصير الحديث متصلا لأن ابن عباس صحابي معروف ما أشك في هذا من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان من صغارهم لكنه من مشاهير الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل رضي الله عنه وكان يجلس للناس في هذا الحرم المبارك لتدريس التفسير ولذلك قال تفسير كتاب الله عز وجل ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أعلم الناس بالتفسير إن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم تلاميذ ابن عباس كمجاهد ابن جبر وقتادة وعكرمة وسائر تلاميذ ابن عباس ثم انتقل بعد ذلك للطائف رضوان الله عليه في آخر حياته وتوفي هناك في مدينة الطائف رضي الله عنه وقبره معروف في مدينة الطائف وبجواره مسجد يسمى مسجد ابن عباس وهو المسجد الأكبر أو المسجد الكبير في الطائف المقصود أن أن وصل الحديث بذكر ابن عباس لا يصح كما ذكر الإمام البيهقي الوصل هذا خطأ الصحيح أنه مرسل الصحيح فيه أنه مرسل يعني منقطع يعني أنهم انواع الضعيف ولذلك ننتهي منه من هذا الى انه لا يكره من الشات شيء لا يكره كل هذه التي ذكرها الدم خارج من الموضوع الدم خارج من القضيه لانه حرام بالاجماع ما في كلام كما قال هو كما قال الشارح رحمه الله بأن الدم لا يدخل في هذا لانه حرام بالاجماع الكلام على ما بقي على بقيه الخصال ف فهذا الحديث لا يصلح للإستدلال الذي ذكره وبقي أن نقول أو بقي أننا نرجع إلى الأصل وهو أنه لا يكره من الشات شيء كل هذه المذكورة لا تكره يجوز أكلها لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يصح أنه كره ذلك والحديث الذي كره هذه السبعة يعني التي, نص التي ذكرت في الحديث ولذلك يبقى الحكم على الأصل وهو أنه لا يكره من الشات شيء عدد الدم الدم هذا ما, ما يحتاج يعني ذكره لأنه هذا معروف بإجماع الأمة في الشات وفي غيرها ما هو بس في الشات فقط في كل الزبائح سواء كان شات أو غيرها لا يصح أقل الدم ولا شربه الدم المسفوح ونمصوص عليه في القرآن <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> قال رحمه الله باب قال أبو داوود حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك قوله يشوص معناه يغسل أيضا كذلك اتفق عليه الشيخان أيضا اخرجه البخاري لما يخرجه الشيخان في صحيح ما يقال متفق عليه يعني اتفق على اخراجه اتفق على اخراجه اخرجه الامام البخاري في صحيحه والامام مسلم كذلك ايضا فاتفق على اخراجه والنساء كذلك في سننه الكبرى وابن ماجه. بالاضافة الى بداود الحديث الذي عندنا في كتاب السنن هنا كذلك اخرجه شيخان والنساء وابن ماجة ها نعم. قال رحمه الله قوله يشوص معناه يغسل يقالوا شاصه يشوصه وماصه يموصه بمعنى واحد إذا غسله يعني هذا مو... أحد مواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك وهو أنه إذا قام من النوم إذا قام من النوم وقد ورد في حديث هذا أحد المواضع الموضع الثاني هو عند الصلاة لولا أن شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا هذا الموضوع الثاني الذي يتأثروا فيه الموضع الثالث عند الوضوء لأن ورد كذلك الحديث الذي سبق الكلام عليه الكلام عليه في اللقاء السابق عند كل صلاة أو عند كل وضوء وكذلك من المواضع أيضا عند تغير رائحة الفم أيضا عند تغير رائحة الفم وأيضا عند قراءة القرآن إما يسن له السواك كذلك وعند القيام من الليل كما هو في هذا الحديث كما ورد في هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص فاه بالسواك وأيضاً بعضه بعده الحديث عن عائشة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وأنه بعده على طول وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له يوضع له وضوء وسواك فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك وفي إسناده بهز بن حكيم ابن معاية وفيه مقال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار هذك ولا ليل من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به هذه كلها لم لم يتكلم عليها الشارح رحمه الله لذلك ليست موجودة في معالم السنن لا تكلم عنها بشيء ثم بعد ذلك وعن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن عباس أنه قال بيت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اذا طهوره الطهور بالفتح هو الماء الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به زي الوضوء نفس الشيء الوضوء الوضوء الماء الذي يتوضا به الوضوء هو العملية الطهور طهور كذلك بالطهور الماء الذي يتطهر به فأخذ سواقه فاستاك به ثم فاستاك به ثم تلا هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب حتى خواتيم, سورة إيه؟ خواتيم سورة آل عمران خواتيم سورة آل عمران حتى قارب أن يختم السورة او ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك يعني يقوم فيقرأ هذه الآية وإستاك ثم يصلي ركعتين ثم ينام يعني كرر هذا هذا الامر كل ذلك يستاك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم ويصلي ركعتين ثم اوتر ويصلي ركعتين بعد ذلك أوتر وفي روايه فتسوك وتوضا وهو يقول ان في خلق السماوات والارض الايه حتى ختم سوره وأخرجه مسلم مطولا والنسائي مقتصرة وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية قريب عن ابن عبواس بنحوه أتم من ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا مقتصرة هذا كله كلام الإمام المنذر رحمه الله في مختصره للسنن في مختصر للسنن أما الشارح رحمه الله فلم القطابي الإمام القطابي لم يتعرض لهذه الأحاديث بشيء كما عرفتم من طريقته أنه لا يشرح جميع حديث الباب وإنما يأتي إلى حديث واحد منها فيشرح يعني يرى أنه في حاجة أو أن شرحه لا بد منه لبيان فقه الباب لبيان فقه الباب وما يتعلق به فهذه طريقته المقصود أن هذا الحديث في تنبيه بالنسبة إلى أنه, أنه ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم وهو حديث عائشة حديث عائشة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار الإشكال في قول النهار الذي صح الذي صح في هذا الحديث أنه كان لا يرقد من الليل أما كلمة نهار هذه لم تصح هذه كلمة نهار الذي الذين صحه من أهل العلم بالحديث قالوا أنه حسن أو صحيح لكن دون كلمة نهار لا يكون لِمَةٍ نهار ولايرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضع لكن على كل حال هذا يعني الحكم لا لا يخص الليل إنما المقصود بالنسبة للرواية رواية الحديث رواية الحديث لم تصح في روايته أنه كان لا يقوم من الليل أو نهار كان لا يقوم من الليل بس فقط هل الذي صحه هذا لكن حكم الحكم ال الذي جاء به هذا الحديث أو الذي في هذا الحديث حكم ثابت صحيح وهو أنه يسن أو يستحب للقائم من نوم سواء كان قائما من نوم الليل أو من نوم النهار لأن العلة واحدة الذي جعل الأمر أو الاستحباب للقائم من نوم الليل ما هو هو تغير رائحة الفم النوم مظنة لتغير رائحة الثم بشكل راجح بشكل قوي في الغالب يعني ولذلك هذا الحكم يعم نوم الليل ونوم النهار لأن المقصود أن النوم هو السبب في تغير رائحه سواء كان النوم في الليل او كان النوم في النهار لكن المقصود أنه لم يصح أنه كان في هذا الحديث يعني من من حيث الرواية من حيث رواية الحديث من حيث لفظ الحديث الذي صح عنها رضي الله عنها كما صحه أهل العلم بالحديث أنه كان لا يقوم من ليل أما نهار لم تصح لكن الحكم يعم الاستحباب للقائم الاستحباب بالنسبة للسواك يعني استحباب السواك للقائم من نوم يعم قائم الليل الذي يقوم من نوم الليل او يقوم من نوم النهار لا بس إنما المقصود من ناحي ذوايا لم يصح اللفظ أو نهار من ليل او نهار الكلمة لنهار لم تصح في الحديث نعم. قال رحمه الله ومن باب فرض الوضوء قال أبو داود انتقل الآن الكلام إلى ما يتعلق بفرض الوضوء يعني انتهى فرغ من الكلام على السواك الذي هو من سنن الوضوء وشرع في الكلام على الوضوء على نفس الوضوء من حيث الوجوب ومن حيث الشرائق فروض الوضوء الفروض والشرائط والأركان والسنن يعني كل ما يتعلق بالوضوء الآن في الكلام عليها الوضوء مأخوذ من الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي ايش وهي الحسن والنظافة يقال وجه يعني وجه مشرق نظيف جميل الوضاءة الحسن والنضافة الوضوء مأخوذ منها وهو في الشرع استعمال هذا هذا في اللغة من الوضاء مأخوذ في اللغة من الوضاء وهي الحسن والنضافة التي تستتبع الإشراق ها؟ والجمال والحسن وأما في الاستلاف الشرعي فهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. تعبد تعبد الله وجل هذا معنى الوضوء او تعريف الوضوء في الشرع استعمال الماء على الأعضاء الأربع او في الأعضاء الأربع ما هي الأعضاء الأربع؟ اليدين هو هي هي اليدان والرأس اليدان والوجه والرأس والرجلين هذه الأعضاء الأربع التي تغسل في الوضوء والرأس طبعا يمسح فاستعمال الماء في الأعضاء الأربع على صفة مخصوصة صفة الوضوء سأتي طبعا معروف الوضوء له صفة خاصة معروفة الصفة الشرعية تعبدا لله على وجه التعبد على وجه التعبد لله عز وجل لأنه لو توضى مثلا غسل اليدين وغسل الوجه وغسل الرجلين وكل أعمال الوضوء. كل أعمال الوضوء فعلها لكن ليس بقصد التعبد مثلا ما نوى التعبد ما نوى هذا يصبح وضوءا لغويا الوضوء اللغوي وهو كلام يأتي فيه أيضا أنه كان استعملوا العرب في غسل اليدين غسل اليدين يطلقون الوضوء على غسل اليدين المهم يصير غضوء لغوي من حيث اللغة صح أنه وضوء لكنه من حيث الشرع ما نوا به التعبد لله عز وجل وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا إنما الأعمال بالنيات فإذا ما نوى التعبد أصبح وضوءا شرعيا، أصبح وضوءا من حيث اللغة صحيح من حيث اللغة توضأ، لكنه شرعا لم لم يكن وضوءا شرعيا حتى لو غسأ غسل هذه، لذلك أصل أضع لذلك قالوا على وجه التعبد لابد بهذا القيد تعبدا لله عز وجل على أو على وجه التعبد لله عز وجل وهذا الوضوء الصحيح أنه في الله مع الصلاة لأنه من شرائط الصلاة والشرط في عند علماء الأصول ما هو الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود الشرط هو ما يلزم من عدم العدم إذا عدم الوضوء ما في آن صح الصلاة لكن لكن لا يلزم من وجوده الوجود إذا قد لأنه قد يتوضأ هذا وجد السبب لكن ما يصلي يتوضع ما هو ما لم يتوضأ لاجل الصلاة توضى لأمر آخر توضى مثلا لأقرأ القرآن أو للدعاء أو لغير ذلك من أسباب فهو قد يتوضأ لكنه ليس لأجل الصلاة وبقد يتوضأ فقط لأنه يريد أن أن ينام على طهارة أو على وضوء لما ورد من فضل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث فضيلة النوم على وضوء فالمقصود أنه هذا هو الشرط وهو من شرائط من أعظم شرائط الصلاة الوضوء من أعظم شرائط الصلاة وقد ذكر الصنعاني الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام نحن ممكن نقول في كتابه سبل السلام هذا رفع يقولون على الحكاية وهذا أحسن وممكن نقول في كتابه سبل السلام في الإتباع يعني في الإضافة لكن إذا قلنا في كتابه سبل السلام الرفع هنا على الحكاية يقولون أهل اللغة أن الرفع على الحكاية كما نقول سورة إيش؟ المؤمنون سورة المؤمنون حسب قواعد اللغة يقول سورة المؤمنين لأنها إضافة تكون مجرورة لكن الرفع هنا على الحكاية فيقول سورة المؤمنون فالمقصود أن الإمام الصنعاني رحمه الله قال في كتاب سبل السلام أن ذكر أن الوضوء مسألة أنه هل هو من خصائص هذه الأمة أو أنها تشترك معها الأمم الأخرى الديانة الأخرى هل هو من خصائص هذه الأمة أو أن الديانات ديانات الأخرى تشترك فيه. وقال إن المحققين من العلماء قالوا أنه ليس خاصا بهذه الأمة. العجيب أنه قال هذا. ما أدري على ماذا اعتمد؟ المهم قال أن المحققين نقل عن المحققين من العلماء أنه ليس خاصا بهذه الأمة وإنما الخاص بهذه الأمة هو أنهم هو التحجيل آثار الوضوء أن أن أن أمة كما ورد في الحديث الصحيح. أن أمة يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء كما قال صلوات الله وسلامه عليه قال ال ال هذه الصفتين هي التي من خصائص هذه الأمة طيب هذه الصفتين ما الذي أجاء بها الوضوء يعني ال الفرع يختص بها الأم والأصل يكون عاما لا الذي ذكره العلامة الشيخ الندوي رحمه الله في كتابه الأركان الأربعة العلامة الندوي رحمه الله أبو الحسن له كتاب الأركان الأربعة تكلم فيه عن اربعه قصده المقصود بها الصلاة والزكاة والصيام والحج تكلم رحمه الله عن الـ الـ الوضوء عن, عن الصلاة في الديانات الأخرى في اليهودية وفي النصرانية وفي الهندوكية في, في الهندوكية فذكر نقلا عن أهل هذه الديانات نقل عن كتب يعني ترجم نصوصا عنهم فعند النصراني ليس عندهم وضوء النصراني لما يصلي أو يدخل الكنيسة ليس عندهم وضوء هذا شيء واضح معروف اليهودية فيها وضوء ليس وضوءا وضوءا بمعنى الوضوء لكن الذي نقل عنهم أنهم كانوا القدماء حتى أنهم كانوا يعتنون أو يهتمون بالغسل أو الاغتسال قبل التعبد قبل قبل صلاتهم قبل أن يصلون في في اليهودية لكن الوضوء الكلام عن الوضوء هل هناك وضوء في اليهودية أيضا لم لم لم يثبت ذلك أو لم ينقل يعني لما نقل عن عن الخبراء أو عن العالمين بهذه الديانة ليس ذكر لم يذكر فيها وضوء كذلك النصرانية فما لا أدري ما الذي اعتمد عليه الصنعان في قوله النقله عن المحققين أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة وأن, وأن الذي هو خاص بها هو أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء الوضوء بهذه الكيفية لا شك أنه خاص بهذه الأمة المحمدية الوضوء بهذه الكيفية الشرعية لم يلم لم, ي... لم يشاركها فيه أحد من الأمم لا شك في ذلك لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في غيرها هذا أمر مقطوع به وهذا أمر مش مشاهد يعني هذا أمر مبني على المشاهدة ما هذه يعني بالحس ال... ال... ال... ال... ليس فقط من النقل التاريخي هذا لا نعتمد في على النقل التاريخي بل إن الحس والمشاهدة تقطع بذلك فالوضوء على هذه الكيفية الشرعية خاص بهذه الأمة المهمدية لا شك في ذلك وهذه كرامة لهذه الأمة أنه أخطأ أن الله تعالى اختصها بهذه الوضوء بهذا الوضوء وأكرمها بهذه الفضيلة أو بهذه المنقب العظيمة التي تأتي بها يوم القيامة أيضا مختصة بها دون سائر الأمم وهي أنها تأتي تهذه الأمة تأتي آآ آآ آآ تأثي أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجّلين من آثار الوضوء. هذه هذه ليست اختصاص. هذه الأمّة ليست اختصاص. اختصاص لا شيء. الوضوء بهذه الصفة قد يكون هناك عندما كما قال عند اليهود يغتسلون. اغتسال. الغسل هذا الغسل أمر آخر غير الوضوء. ولو كان في استعمال الماء لكنه ليس وضوءا. ما هو الوضوء الذي المعروف في في الإسلام الوضوء بهذه الكيفية. الشرعية خاص بالأمة المحمدية لا نشك في ذلك وهذا من فضائل الاختصاص ومناقبها الأمة المحمديه ليس عجيبا أن تختص الله بكثير من الخصائص على غيرها من الأمم ففي هذه الكيفية الشرعية لم يشاركها, فيها أحد لم يشاركها, لم يشاركها فيه أحد في هذه الكيفية لم يشارك فيها أحد من الأمم السابقة ولا من الديانات الأخرى في هذه الكيفية الخاصة نقولنا لأن نقول في تعريفه إيش استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على كيفية مخصوصة الكيفية المخصوصة هذه أيضا خصص اختصت بها الأمة المحمدية لا يشركها فيها أحد أبدا هذا مقطوع به هذا مقطوع به أما كونهم يغتسلوا أو يستعمل الماء بطرق أخرى هذا ما يدخل هذا ما يتعرض مع هذا لا يعني ما يتعرض مع هذا اختصاص نحن نقول بأن الوضوء بهذه الكيفية المعروفة عند المسلمين والمعروفة في دين الإسلام هذه خاصة مختصة بهذه الأمة المحمدية لا يشركها فيها أحد فيها أحد وشرع قلنا مع الصلاة لأنه من شرائط الصلاة من شرائط الصلاة ولذلك فإن آية المائدة ها؟ يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاصل وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجوكم إلى الكعبين هذه الآية ليست مؤسسة قالوا ليست مؤسسة لي يعني ما أثست ما أتت بحكم الوضوء وإنما هي تقريرية قررت شيئا سابق شيء سابق كان كان قد تأسس وشرع شرع قبل ذلك لأنه شرع مع الصلاة والصلاة شرعت متى شرع شرعت في مكة قبل البعثة معروف هذا الشيء والوضوء شرع صحيح أنه شرع معها الوضوء الصحيح أنه شرع معها كذلك لأنه من شرائط الصلاة بل من أعظم شرائط الصلاة من أعظم شرائط الصلاة التي اختصت بها هذه الأمة المحمدية المرحومة قال رحمه الله ومن باب فرض الوضوء قال أبو داود حدثنا, حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما أخرجه أبو داود كذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي كذلك في سننه الكبرى وابن ماجه وابن ماجه من حديث ابن عمر هنا عندنا من حديث من؟ عن أبي إيش؟ يقرأ نعم عن أبي المليح عن أبي المليح عن أبي لكن لكن الـ الـ الـ الروايات أو الأئمة الباقين الـ الـ الـ الأئمة الباقون وهم مسلم والنسائي والتلمذي وابن ماجع يعني بقية الأربعة مع مسلم رحمه الله أخرجوه من حديث ابن عمر هذا يسمى شاهدا الحديث لما يأتي نفس الحديث يأتي لما يأتي نفس هذا الحديث سواء كان بلفظه أو بمعناه من رواية صحابين آخر يسمى شاهدا يعني حديث ابن عمر هذا شاهد لحديث من حديث أبي المليح الحديث أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ابن عمر حديث ابن عمر, حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث ابن, ابن عمر رضي الله عنه شاهد لحديث أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول الغلول السرقة الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا يسمى غلولا يطبق على يعني السرقة خيانة القيانة بالسرقة من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام قبل أن يقسمها الإمام على المجاهدين واحد يقتبس منها قبل القسمة هذا غلول ولذلك قاله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة سرقة خيانه لأن خيانة وسرقة لا تجوز وفي هذا القدر كفاية هذا اليوم فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن لا يجعل ما علمنا حجة